رمضان في مصر حاجه تانيه والسر في التفاصيل رمضان في مصر غير الدنيا طعمه بتاع النيل رمضان في مصر حاجه تانيه والسر في التفاصيل رمضان في مصر غير الدنيا طعمه بتاع النيل في كل حته بنتمشى فوانيس وزينه في الشارع صوت القدم يدخل قلبك ونصلي تراويح في الجامع بالليل بتحنوا والاعدام طاوله ودومنا وكوتشنا والله زمان ده احنا بقالنا مد ابعد عن بعضينا رمضان في مصر حاجه تانيه مصر غير الدنيا طعمه بطعم في كل وش تلاقي ضحكه والناس بسيطه وفرحانه كل القلوب الخير فيها كل البيوت هنا عمرانه وده كان مسافر في القربه وخد اجازته هنا معنا كان وحشنا رمضان كان وحشنا بكل تفاصيله وبقربنا لبعض في اي حته في مصر اورنج بتقعد.